بوك تو سدم داست سبعون سبعون ناشت في فعل شيء الرغبة في فعل شيء جالتلي بوشتي هل تح تدخن هل تحب أن تدخن هل تحب ترق هل تحب ان ترق جالت شتي هل تحب أن تتنزها هل تحب أن تتنزه؟ يا جيليم بوشيتي احب ان ادخن احب ان ادخن هل تريد سيجارة؟ هل تريد سيجاره اون جالي هو يريد شعلة نار ولاعه هو يريد žgureno Ja želim nešto piti Obo an ashrab shay'an Ohib an ashrab shay'an Ja želim nešto jesti Ohib an akul shay'an Ohib an akul shay'an Ja se želim malo odmoriti احب ان اريح نفسي قليلا احب ان اريح نفسي قليلا يا بس زليم نشتو بيتا تي شيئا احب ان اسالكم منكم شيئا أحب أن أطلب منكم شيئاً. يا أحب أن أدعوكم لشيء. أحب أن أدعوكم لشيء. عفوا. ماذا تريد حضراتكم؟ ماذا تريد حضراتكم؟ جلت كاف هل تريد حضرتكم قهة هل تريد حضرتكم قة إلي راالة جا أو تفضل حدكم شيء أو تفضل حضرةكم شيء مسا جمة وازتي نريد أن نذهب إلى البيت نريد أن نذهب إلى البيت جااللتذ تاكسي. هل تريدون تاكسي سيارة أجررى؟ هل تريدون تاكسي؟ آني جللة تيفونيرتي. يريدون أن يتصلوا بالتليفون يريدون أن ييتصله بالتيفون؟